فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عطاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا عجل لنا قطقنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه نسبحنا بالعشي والإشراق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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة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 أَدَنَّا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَأْبِبَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ يُضِلُّكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ادْعُ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فَإِذَا هَبَطَ بِكَ الْوَدْقُ فَإِنَّهُ أَنْتَ الْعَزِيزُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ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 بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 اركُبِرْ جِلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَرِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ İnnâ vujdına hucabırâ nıgamal âbedû İnnâhu awâb. Vâzker âbâdına İbrahîm ve İsḥâq ve Yâqûb el-Aybi ve el-Abıssâ. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَامِ وَأَذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلَ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَامِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَآبَ جَنَّاتِ عَدْنٍ فاتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوصلوا شرم آب جهنم يصلونها فبئس هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحن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 قال الاقال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 ولا تعلمن نبأه بعد حين